فأهلكنا أشد منهم بقشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم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 والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستموا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا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 أَمْتَخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأُخْرِجَا كَذَلِكَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا وَرَّبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ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 وَإِنَّا وجدنا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ من نذير إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا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 ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون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 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على وجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا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 واحده لجعلنا لمن يذكر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم لبيوتهم ابوابا وسررا عليها يستكنون و زخرفا كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض له شيطانا فهو له قرين وَإِنَّهُمْ ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أَنَّهُمْ مهتدون حتى إِذَا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين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 فلما جاءهم بِآيَاتِنَا إِذَا هم منها يضحكون وما نريهم من آيَةٍ إِلَّا هي أكبر من أُخْتِهَا وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قوم أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر وهذه وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ أَفَلَا تُبْصِعُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فلولا ألقي عليه أسويرة من ذهب أَوْ جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أَجْمَعِينَ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إِذَا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل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 ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بِالْحِكْمَةِ ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه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 يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف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 111. ونادوا يا مالك ليقض علينا قَالَ قال إنكم ماكثون 112. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون 113. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون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 والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعجون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم